وكذبوا واتبعوا agu, وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه بالغة فما تغن فتول عنهم يوم أدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه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 عملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سَيَعْلَمُونَ سيعلمون ودا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم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 صيحه واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا ورسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم فَقَشَتَنَ فَتَمَرَوْا بِنُذُر وَلَقَد رَاوَدُوا ضَيْفِي فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ صَبَحَ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِر فذوقوا عذابي ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون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 تقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر